غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إننا أزلناه في ليلة القدر وما أدرى كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر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 ولا أعبد ما عبدتم ولا تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اللهم إنك أنت الملك لا شريك لك أنت الفرد لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تحصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتحصى فتغفر وتكشف الدر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد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 اللهم لك الحمد على ما وفقتنا من صيام رمضان وقيامه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيام السهر والتعب اللهم لا تجعل حظنا من صيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيام السهر والتعب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نسالك مسألة المسكين ونبتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك انفه وفاضت لك عينا اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من تطائق من النار اللهم اتق رقابنا من النار اللهم ان لك في كل ليله من رمضان اتقاء من النار الله اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا جودك واسع وعطاهك عظيم اللهم لا تردنا خائبين ولا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 وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور وآلهم فزعنا يوم البعث والنشور اللهم آمن فزعنا يوم البعث والنشور اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذمومنا اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الاخره ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون ولا تجعلنا ممن يقال لهم في جهنم اخساوا فيها ولا تكلمون اللهم نصراك نصراك لإخواننا في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان رحماك رحماك بالمضطهدين في كل مكان اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضانا واكسر عارهم اللهم انزل عليهم نصرك الذي لا يرد اللهم انزل عليهم نصرك الذي لا يرد اللهم عليك بمن طغى عليهم يا جبار اللهم ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضعيفا إلا قويته ولا ضعيفا إلا قويته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سحرا إلا أذهبته ولا ظلما إلا أذهبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته يا رب العالمين اللهم لا تردنا خائبين ولا أنجنا بك مطرودين اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم